بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذرا للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا تريب استجدك القواعد الثقية القاعدة الأصل في الأشياء اللي بح وانيا المجمعية الأمور بالمقاصد ها كام أصلاني لبيب معنى القاعدة يعني أصلها مشتقة حلاوتيه معنى القاعدة إن ال الخالق تبارك وتعالى خلق العالم للإنس أفرنر أفرجار تبارك وتعالى جهاني بو مروف خلقاندو أفراندو فلا يكون منه حراما إلا ما حرم الله من كتاب أو سنة إيش دجال أم جاندا حرامنا بإلا أويك إخوان حرامي كردبيرد لقرآن على دليل القاعدة. بالجمعات شيء قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع. فاعو خوايك. همشته إلى سرزيدا بوئو خلقان. بو يعني معنى حلال. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. يقول لك هيك و زينة كاني زينتي قال أنا كان لرزق روزي خوا كي حرامي كله فينبلك يا حرامي وقالت على قل لا أجل فيما ما أُوحى إليه محرم أن لا طاعم يطعامه إلا أن يكون ميتة تقول لا لو يك وحي كراوب من حرامك إجنبي نك كسر بيخوا حرام بيت إلا ما جر مردارو بيت آخرئات ولم يجعل الله تحريم أصلاً بل جعل الإباحة أخر فأي قرس لك التحديمي أصل قاعدة دانا بلكو إباحي وكو أصل قاعدة دانا معنى أصل قاعدة <متحدث> حلالة قال تعالى قل تعالوا أتلو ما <متحدث> حرم ربكم عليكم فهيان بالله ويرنت أوك إخوة حراميك والسلطان بطن كل بينا سبحانه ما حرم فدل ذلك على إباحة ما عدا فأي قرس لك رب بياني كدو أمان نشان قريء غير عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابي فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافيت اقبل من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا ابو الدرداء فهم 30% من اي شيء قال القران لكتابي اخوي كما كتاب له عاملي يعني شريعته تيجي او حلال وهالشيء كحرامي قلت لك وراني جهل فرشيد للقران هذه السنه قابل ااا يعني الله القصاص. نية من شرّة ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله ليس في شرّه. عم ترى يعني هاتش كتب إخوانه يعني شرّي إخوانه حلب لو إخوانه حرام يكتب يد حرام وهاتش بيدن ببيلا سري عافية. عافية يعني عفو يعني بمعنى حرام نية تقبل من الله عافيتة أو عافيتة بتعيدانوا لي بفجرن فإن الله لم يكن نسيا خافر مشكلني ما يتيقنوا وما كان ربك نسيا فرجع يتوفر مشكل عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رضي الله صلى الله عليه وسلم الخشني الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها باجر فرزانك فرزك دول ستع مدن وضيع مك يعني بمعنى أنجام بدن ترك مكان وحد حدودا فلا تعتدوها سنورانك شدانا وميبزا تجاوز مكان لسنور مرضي خواه وحرم أشياء فلا تنتهيكو اشتانك شحرامك دوت يشلي مكان نقضي مكان وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحث عنه لشتانك شخواهي ربي دنك بوا ببيعوي فرامو شبك يكون رحمة بوا فلا تبحث عنها من مين أي مكان ما ما قرن بذل الأمثلة ويخرج عن هذه قاعدة حكم أكل أكثر كثير من الأطعمة والأشرابة والنباتات والفواكه والحبوب التي لم يثبت ورره لم قاعدة أما أمانج لبيعة بيت حكم فرواري خواردني زواريني خوارد أو خوارا كونوش روكاني واروها مواجهتو دانيلانيك أزراريا ساعبد نو، وكذلك أنواع الفروش والأثاث، وارواها حمود ششنا رايحوا ناو ماله، <تصفيق> <تصفيق> أشادك كاتم مبلو ناو ماله، بعشت كيا ناو ماله، والآلات المستحدثة، وأمرو أمراضهم و... مكينانك كتازة... تهذا في وكذلك ب... بعض أنواع العقود المستحدثة، وارواها هندك آ... لو عقد تعزبابة يعني كلام سادم يخو منا في مثل بعض الأنظمة التجارية توكل هند لو سستم تجاري يعني كييج وكذلك بعض المعاملات الجديدة دي في البنوك و لو سودام ماملا يعني البنك كان هاتينه تبيشوا وكو مثلاً بول هوايات كده بول شوينكوا بين ريب وشوينك جتر بقريات إذا خلت من الربة أجل ريبات يعني فإن أحكامها لم تبين في كتاب سُنن. فرواري أمانة لقرآن سُننها بأنكوا. فتكون مباحدا بناء على هذه القاعدة. كونها بناء لزد شيء أمر رسال. وكذلك يعمل على هذه القاعدة في المسجد عنهم الشارع. أروها أم أم قاعدة عمل فيها كأوكي الشارع سكتي لبعريه كرد ب Madame شارع بدن ببدر نهر لم يعرف هو ملك لفرد أو لدولة. شميك чём جوبارك جوك جوده يك عاير ثانيه اير هرش تكار نذا عن اما دروز استفاده ليبك بناء بناء على ان الأصل في الاشياء سلويك اصلها في التحريم اصل قاعده الدامنه كانا لفروجه حراميتية. الابضاع جمع بضع الفرج أوضاع جميع شيء، وضع فرجين دامني آه. آه. بيدا. القاعدة إن الأصل في الوطقي الحرمته أصل سرجيو جماعة يا حراميته وبيحل الضرورة. بول بقى تيجي الضرورة حرام وذلك بالنكاح. أيش بشي؟ وملك اليمين وملك اليمين لا يجبو في هذا اللقاء. ااا طبعاً كنزاك يجلس دماني خمادان يكويها ح أبيطو نكاحته. وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة السبب من محق قاقون دل حرمتي فلو كان الشكر لم يعتبر اما قاعدش لشتانك جارية لآفرطة كأغا سببك هبيت محقاق يعني ين من هبيتل، يقين من هبيتل صريكا يا قمان من هبيتل صريكا هنا ما زمن منك خوشك يجنبولناي نازلنا كامل لو كان خوش لو كانش, كان لو كانش الأصل في الأفضاعي، التحريم، وانيها، الأصل في الأفضاعي، التحريم، آه مثلاً شنو هي طلاه ده وس الطلاخ هيدا هو دوا دواين ما ويجي مسألة في التحريم،, التحريم. وانيها، غمانه <متحدث> وانه ابو يقين ابو كوشينا مثال اذا طلق احد احد من احدى بعينها ثم ثلاثه ثم نسيه اقاليك كزك تشنيكي لش... يكل شنو هاي طخضه زاني كامنت لوده فلا يسع ان يقربها حتى يعلم انها غير بويني او كانت تشنيانك يتاو جب سنه كام كام طخ الاصل في الابضاعشي اصل هناتشيا انا بنو مادام بيدي بكيتو جورك و لا زي على شرعة حالكي بوكدوزيتو القاعدة بقى مش قوين القا... الاصل في الكلام الحقيق الاصل لآخاوتارو قسادا حقيقتا مجازنية معنى القاعدة لو وجدنا كلاما ذا معنيين الحقيق والمجاز فنح... فنحمل الكلام على الحقيقات اللي ان ذلك هو الاصل أقل وشيك مان بي اخاوتارك مان بي رستيق سيكسك دوم عنا هبو قصاكي حقيقة ومجاز يعني بس مانطواني بحمل كن بحقيقة مانطواني حمل كن مجرد مجاز حمل كن لسه شيء لسه هاي لأن ذلك هو الأصل كأصل أوهي الأمثلة إذا أوصى لولدي زيد فلا يدخل فيه ولد ولدي أجد وصيتي إياك مالك إياه باخي إياه وشتك إياه بيدنا منال زيد منال منال زيد ناتشة ناو وصيته وبشيء شو كمنالين كم منالي منالين مجازا مناليت ولا منالي خوي حقيقة الناوي لأنه لا يقال له ولد إلا مجازاً مجازاً أو مجازاً نعم لو لم يكن له ولد صلباً فيعتبر ولد الولد أغان منالي بشتي خوينة بو أكاتب منالي منالي أبيتكي لأن إعمال الكلامي أولا من إعماله بكار خستني قسا باشترا لبك خستني دو لو حال فألا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر فلا يحناث إلا عند المباشرة أغان سيون إخوات نفروشة نكرة يجهرنا ده. سوينا كي ناشك يت إلا لك كاتكك ككاركة خوي انجام ده. نعم لو لم يكون مثله لا يباشر مثل القاضي والأمير والسلطان فيهنا في الأم. يعني كي يعني أقعدتم من قسم خوا وتم قسم بخوا كريمانة ناقم قسم بخوا خمشة نفروق قسم بخوا ما الله ندم إيجا. أгар كسي كي تربي براي كيمن خدمة كاركيمن كسي خدمة من, كس من بيباكم كسي خزانة نكم شو بيدات كرايا يعني مملبكات. <coughs> بپولی میش. آیا سیونکی من اکیدت نه؟ چون اصل لکلامتیه حقیقت. اگر کسی اگو که خو خوی کارکنی با خوی نکرد، او کسی قاضی میاد یا کسی مثلاً دسلا دریا حاکم میاد یا کسی مثلاً بر انسانی ام که وایت هرگز خوی مام هست، اما امکانه سیونکی؟ اشک. یعنی خدمت کاری که بیکس اگر با تو ته بس سبحانك لا